الدرس الثالث والستون كلام عيسى في المهد بيان جملة معجزاته عليه السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أختهارون ما كان أبوك مرأ سوء وما كانت أمك بغياء فأشارت إليه. لما اشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في صبيا؟ هذا صبي. بالمهد تريدين منا أن نكلمه؟ أجيبي أنتي.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 فأول كلمة قالها أنه عبد لله تبارك وتعالى وكأن الله تبارك وتعالى يريد أن ينبهنا إلى أن هناك من سيغلو بهذا الصبي وسيقول عنه إنه ابن الله فكانت أول كلمة قالها إني عبد الله ثم قال آتاني الكتاب وجعلني نبيا فكذب خبرين كذب خبر من يقول إنه ابن لله وكذب الخبر الثاني الذي يقول إنه ابن زنيه. فقال آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا كما قال أخوه يحيى صلوات الله وسلامه عليه جاء وفد من نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة فناظروه في عيسى صلوات الله وسلامه عليه وذلك أن النصارى كما سيأتينا تعتقد أن عيسى إله في صورة بشر وبشر في صورة إله يجتمع فيه ناسوت ولاهوت انسي وإلهي في وقت واحد فناظرهم النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى فما كان منهم إلا أن طلبوا المباهلته فاجابهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من الغد بعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم يريد أن يباهل بهم وفد نجران وهذا مصدق قول الله تبارك وتعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم من حاجك فيه أي عيسى صلوات الله وسلامه عليه من بعد ما جاءك من العلم من الله العلم الحقيقي العلم الصحيح فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. فنجعل لعنة الله على الكاذبين نبتهل أن يلعن كل واحد منا صاحبه ويلعن نفسه إن كان كاذبا فالابتهال الالتعان والمباهلة هي الملاعنة تكلم عيسى صلوات الله وسلامه عليه فلو جئنا نفصل كلامه لوجدناه يتضمن امورا عشرة اولا قال إني عبد الله هذا الأمر الأول ثم قال اتاني الكتاب الثالث وجعلني نبيا الرابع وجعلني مباركا الخامس وأوصاني بالصلاة والزكاة السادس وبرا بوالدتي السابع ولم يجعلني جبارا شقيا الثامن والسلام علي يوم ولدت التاسع ويوم أموت العاشر ويوم أبعث حيا عشرة أمور بينها عيسى صلوات الله وسلامه عليه عندما تكلم هذه الكلمات اليسيرة في مهده صلوات الله وسلامه عليه والمشهور عن ابن عباس وغيره أنه لم يتكلم عيسى بعد ذلك حتى كبر إنما كانت هذه آية على طهارة مريم عليه السلام تعالى الله تبارك ذلك الصبي يتكلم في المهد قال الله تبارك وتعالى عن عيسى إذ قال الله يا عيسى بن مريم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 فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين وقال جل وعلا عن عيسى واذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وقال كذلك ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِنَ الطِّينِ كَهَيَأَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُقُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ رُحِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ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 إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم نستخلص من هذه الآيات أن الله جل وعلا جعل لعيسى ست آيات ست معجزات أولها وأعظمها هي كلامه في المهد هذه أكبر علامة وأصدق علامة على أنه رسول صادق وأنه من عند الله تبارك وتعالى لما تكلم في المهد وما هي عاده أن يتكلم الصبية في مهودهم الآية الثانية أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله هذه أربعة ثم يحيي الموتى بإذن الله والسادسة وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم كما أخبر يوسف صلوات الله وسلم عليه لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن يأتيكما وهنا كذلك عيسى صلوات الله وسلم عليه وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم فهذه ست علامات تدل على أن عيسى صادق في دعوى النبوة سكت عيسى بعد ذلك فترة من الزمن وذكرنا أن مريم هاجرت به إلى مصر او إلى دمشق أو اختبأت به حتى مات الملك هيرودس الذي كان يريد قتل عيسى لأنه كان يخافه على ملكه ثم بعد ذلك استمر عيسى في حياته كما يعيش غيره وتركت هذه المدة الطويلة من حياته لأن الذي يأتي بعدها هو الأهم لأن القرآن كما تعلمون ليس كتاب تاريخ وذلك مثلا في القرآن لا نجد ذكرا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ الاربعين لا يذكر الله شيئا عن ذلك عن حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه الى ان بعثه وذلك قد تغيب عنا كثير من المعلومات عن حياة النبي في صغره حياة موسى خلال عشر سنوات قضاها في مدين لا نعرف ماذا حدث في تلك الفترة وذلك ان القرآن كما قلنا ليس كتاب تاريخ وانما هو كتاب هداية كتاب نور ويذكر لنا ما نحتاج إليه وما نستفيد منه ونعتبر به وإذا مضت هذه السنوات من حياة عيسى ولم يبين لنا الله تبارك وتعالى كيف مرت تلك السنوات إلى أن بعث والمشهور أنه بعث بعد الثلاث من عمره واستمر في بعثته ثلاث سنوات ثم بعد ذلك جاءت حادثة رفعه إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك